اقصد الكوفيه مسلم نشوفيه فارس ذخر عدنا يندم الشهاده بساحة جهاده يشهد الى الميدان اقصد الكوفيه مسلم نشوفيه فارس دخر عدنا يندم الشهادة بساحة جهاده يشهد إلى الميدان نفس الابيه صاحب حمية يشهد إلى العدوان للعدل رايه سلاح الولاية ثورة على الطغيان يشبه بالحسنين الحسنين للعز قائده مسلم سفير حسين بالكوف ناشده رف بشراعه زود وشجاعه من عم حام الجار حكم العداله يحمل رساله ويحارب الكفار رف بشراعه زود وشجاعه من عم من جار حكم العداله يحمل رساله ويحارب الكفار صوت ينادي هذا اعتقادي دين الله والمختار فكر لصمده ما وردا يحمل قيم ويثار أحياء الدين من دلما شيدها مسلم سفير حسين بالتوحنا شدها يا حسين يا ظهره وحقدهم ضيف السلف خانون كرت كتبها ونصبت حربها راعي العدل خذله زمر بفعله يوم ظهره وحقيده يوم ضيف السلف خانون كرت كتبها أثبت حربها راعي العدل خذ بعو لا بعوض مهما فانا وعهدهم عفو لا نصرة ظنت نصرة بشد تتحضر حفب غدر وافو ديت البشر جاويا تركت عقايده مسلم سفير حسين بالكوف ناشده في ساحه الميدان واجه العيد جاهدوا على الظلم ومثار وتسجل اسمي والثمن دمه اول شهيد صار في ساحه الميدان واجه العيد جاهدوا على الظلم ثار وتسجل اسمي ويل دمي أول شهيد نصار سجل ملاحيم لابن الأكريم نهج يظل تذكار وفى بعهودية علي وجوده وفكر النبول احرار وين الي خبر وين يوصل القاصد هي مسنين سفير حسين بالحوف ناشده <تصفيق>